أَجَعَلُوا آلِهَتَهُمْ تُفَادً فِإِنَّ كَثِيرًا لَّهُمْ لَعَنَدٌ عَلَيْهِمْ إِلَيْهِ يَرْجِعُونَ قَالُوا مَنْ سَخَّرَ هَٰذَا لَنَا إِنَّهُ لمن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 فَعَلْتَ هَذَا بِآلِهَتِنَا يَا إِبْرَاهِيمُ قَالَ فَلَنْ تَعْلَهُ كَبِيرُهُمْ هَذَا فَاسْأَلُوهُمْ إِن كَانُوا يَنْصِفُونَ تَرْجَعُوا إِذَا فقالوا إنكم أنتم الظالمون ثم نكتوا على رؤوسهم لقد علمت ما هؤلاء ينطفون. قَالَا أَفَتَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنفَعُ شَيْئًا وَلَا يَضُرُّكُمْ ۖ أُفٍّ لَكُمْ وَلِمَا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ أَفَلَا تَعْقِلُونَ قالوا حزقوه وانصروا آلهتكم إن كنتم فاعين قلنا يا نارفوني بردا وسلاما على إبراهيم وأراجوا به كيدا فجعلناه من أكثرين ونجيناه ولوطا إلى الأرض التي بارثنا فيها للعالمين ووهبنا له إتحاق ويعقوب نافلة وكلا جعلنا صالحين